الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بس يا جماعة خلاص ما عادش حد يتكلم ما عادش حد يقول اي حاجة ما عادش حد يفكر في حاجة عشر زل حجة بلقت يا محمد عايزين في العشر ايام دول نبقى فرسان فرسان فرسان في الصلاه فرسان في الصيام لان العشر تدخل المعركه معركه, معركة حقيقيه دينا اعداء فيها وفي غنائم عايزين ناخدها ومعركه حياة وموت حقي وموت ما ينفعش نغفل فيه عايزين نبقى فرسان في الصلاه في الصدقة. في الصوم فرسان العشر فرسان العشر هو ده الشعر بتاعنا انك تبقى فارس من فرسان العشر فارسه من فارسات العشر العشر ايام من في الحج ده الشعر بتاعنا من النهارده ان شاء الله لاخر يوم من هذه الايام العشر باذن الله فرسان في الدعاء الدعاء يا جماعه يا رب كلمه يا رب لما ربنا يقول في القران له مقاليد السماوات والارض يعني ايه مقاليد يقول لك مقاليد يعني مفاتيح الايه دي من اعظم ايات الرجاء في القران يقول لك ربنا بيطمعك فيه بيطمعك فيه بيقول لك انت مش عارف انا عندك كنوز شكلها ايه انا مفاتيح كل حاجه في ايدي مفاتيح الشفاء في ايدي مفاتيح الجواز في ايدي مفاتيح الرزق في ايدي مفاتيح الفضل في ايدي مفاتيح الخير في ايدي مفاتيح السعاده في ايدي بي له مقاليد السماوات والارض عايز ما ايه الباب المقفول وانا افتحهولك ايه الكنز المدفون وانا اطلعهولك اللي محكومة عنك وانا بس تعالى له مقاليد السماوات والارض انا كنت دايما اقول لكم ان حل مشاكلنا في الدعاء لا يا جماعه انا بتراجع عن هذه الكلمة والله يا جماعة بتراجع عنها في الايام اللي فات عارفين ليه لان اكتشفت ان مش حل مشاكلنا الدعاء حل مشاكلنا الدعاء ليل حل شكلنا ان احنا ندعي ربنا فرسا في الدعاء. واذا سألك عبادي عني فاني قريب فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان واذا سألك عبادي عني وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْصُدُونَ عايزين يا جماعة عايزين الأيام دي من ضيحش في الذكر أبدا الرسول عليه السلام بيقول لك سبق المفردون الرسول بيقول لك سبق المفردون سبقوا سبقوا بحدش يقدر يلحقهم الذكرين الله كثير والذكرات المفردون في رواية صحيحة الذين يحترون بذكر الله المولع المولع بالشيء اللي ما بيتكلمش عن غيره اللي ما بيتكلمش عن حاجة تانية اللي ما بيجيبش سيرة حاجة غيره الله في ايام محدودة. سان في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيصلي بينسى الدنيا واللي فيها أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهوده فارسات العشر فارسات العش من دالحجه عايزك تبقي فارسها من فارسات العشر فارسه في العفان فارسه انك تبقي حفيفه شوف حجابك شوف الدرجه اللي بعده بقى انقلي بقى انقلي بقى ما انت مش هتفضلي كده على طول بقى انت الوقت فين انت دلوقتي في, في... الاسدال بقى انقلي النقاب بقى انقلي ملحق انقلي بقى اديني حاجه اعلى شوفي اكتر حاجه تقدري تقدميها ايه لربنا سبحانه وتعالى <تصفيق> عن حجاب انه يفني شبابه والقرانه يهدى إن انجل الدين انتسابه وربينا الكبال المتين مثل الجبال من الليل الابادة بتاعت الناس اللي عارفة انها بتيجي من فوق انها فيش حاجة بتيجي غير من فوق كل من الليل يا جماعة مش واحد واقف بيرى قرآنه وخلاص لس لأ اتكلم ربنا احكيله نجيل اشكيله همومة بثلوا كل اللي انت عايزه اللي مش ربنا قلسوا الجدل والقيامه تسجد تطلب وتطلب وتطلب وتطلب وتطلب وبعد كده تقوم تقرا القران بقى ووعش وتشحن قلبك وتغسله تاني وبعد كده تطلب وتناجي وتشتكي وتحكي وتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى بقلب ذليل به يا الدار الأخرى. فرسان في طلب الدار الاخره يا جماعة الدار الاخره كم من, ج... من واحد شبعان في الدنيا هيطول جوع يوم الايام كان من واحد مروية في الدنيا هيطول 18 يوم الايام ويا قد جاء في قاف فرسان في الدعوة لله الناس الناس عايزين حد يعرفهم يعني إيه عشر في الحج الناس عايزه حد ينزل لها الفضائيات بتغطي إيه يعني إنما الدنيا الواسعة اللي في الشوارع والجماعات والنوادي مين يوصلها والسكاشن والروندات والمحاضرات مين يوصلها ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هنبدأ الليلة إن شاء الله اول ما تخلص الحلقه اللي احتسبنا وقتها عند الله ان شاء الله نقوم نصلي ركعتين توبه لله نندب على كل ذنوبنا وبعدها باذن الله نبدا في الختمه بقى في ختمه القران وما لا نختم امتى ما هو يدوبك دوبك عشان نختم 30 جزء في 10 ايام يوم العيد ده بيبقى صعب ان احنا نقرا فيه يعني عايزين نختم على عرفه ان شاء الله يبقى عايزين ايه يا جماعه عايزين اجتهاد بقى ثلاث اجزاء في اليوم كده بكل قوه باذن الله سبحانه وتعالى وبعد كده نبدأ في الخطمة بتاعتنا بتنسوش الصحور كويس او باذن الله قبل الفجر والوانا الله الصحور قبل الفجر صلاة الفجر دي اول بقى صلاة فجر في, ال... في العشر اللي من ذي الحجة ده ربنا قال والفجر والان العشر موضوع بسيط ما حدش قال لنا سيبوا شغلوك وروحوا وعدوا في الجوامع محدش قال لنا سيبوا امتحاناتكم وروحوا اقعدوا في الجوابه لا يا جماعه ولكن عايزين نوازن يا جماعه بين الدين والدنيا في حياتنا عايزين نعالج التطرف في حب الدنيا في قلوبنا يا اخواني في الله ربنا يعينكم جميعا وربنا يعيني ويعيننا جميعا يا رب ويملى حياتنا نفعته يا رب ويستعملنا في طاعته ليل ونهار يا رب يا رب فرسان العشر يلا يا فرسان يلا يا فارسات <تصفيق>